مدینہ کی جان دن دن زوال درد صبح دن زوال درد صبح تخیسنا تخیسنا گون پر مدینہ باندے روحاں پر مدینہ وريني علوارنا ان تترش راحتنا ان تترش راحتنا دجانا كشنا روزا بني دنيا دخل استبني دنيا دخل مدينة جانال كلي عرصتات سمراس فين صلي عرصتات سمراس فين صلي تزيبات سمراس فين صلي ويساكين فرعا كلي ويساكين فرعا كلي دارب عنا كبد سبا او قاهر سبا او قاهر استرا فما لنا بعد مي و يا سلامنا ده سبان نسما زبان نسما درتكم و مهدس والونا هو ده سبان نسما زبان نسما درتكم و مهدس والونا هو زبان نسما ده سبان وما دفع لهم دعا كأحذيك لبري كل شاشة من غالري كل شاشة من غالري هل تجنة الباقي كشي مدان ويزاد وعري كشي مدان ويزاد وعري اتصل العلون امل غلن غان تلت تول من الجل غلن تلت تول من الجل كخادم ش كل ديار ارفو كتل دو كل يا ارفو كتل دو كل يا تقيسه د دانه موناورا دو په دردانه موناورا د زلې د نې رد سمع فزلبانی لفات فشنا روزا کی والای هر سار بمی سلام تلکوالی هو مدینای کی والای فشنا روزا کی هو مدینای کیو فشنا نور زای هر سر بمي سلامول کوا لئی کملان شفر اگ ک نزله میدار انا اوشت نزله میدار انا اوشت د جنا فشنا نور انوار نورونی غامیش انوار نورونی عامیش د خیسا خیسا ګونو اصحابا اصحابا أصحاب ديم دشافير حسن شلون دجانا خيرسانات ندجانا خيرسانات ندجانا نبي اورما دين صفاتي تتر شاهر كامل صفاتي تتر شاهر كامل وعالم كل شفعه صدجانا فابي امد صدجانا صد حسن اشور چون وی د زړه مدينا <متحدث> بعدي مي و يا سلامنا ده سبان نسما زبانه سما دلتا كلاما ده صالوننا اوه زبانه سما ده سبان نسما سلامنا ده سبان نسما زبانه سما دلتا كلاما ده صالوننا اوه زبانه سما